يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس عليها أئكة غلاض شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا قوم فسكم وأهليكم نار، قو أنفسكم وأهليكم نار، وقودها الناس والحجارة عليها ملاكٌ غلاضٌ شدادٌ لا يعصون الله ما أمرهم.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 أيها الذين آمنوا توبوا إلى, الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير